والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان عَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبِّ الحبوذ العصف والغيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ شريقي ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما من بحرين يتقيان بينهما برزخ فخليا بغيان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ يُخْرَجُ مِنْهُمَ اللُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَوَجْهُ كذل جنان والاكرام فبي آلاء بنكم تكذبان يساله من في السماوات كل كن يومه في ساعة فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَاء فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا يا مَ شَغَ الْجّ وَالْأَنسِ إِنِ استْتَطاتُم أَتَم فُضُوه مِْ أَقَطْو السَّماتِ وَالْأَوِفًا فُدُوه د تَم فُدُونَ إِلَّ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَوْمَ يُسْأَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نِسَاؤُهُمْ فبأي آلاء ربكما تكذبا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان في يومئذ لا يسأل عن ذنب به انس ولا جن فبأي, فبأي آلاء ان وبيكونوا تكذبا يغلف المجرمون بسيمهم فيؤخذون بالنواصي والاقدام فبياين الا ربكما تكذبا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون يطوفون بينها وبين حميم من آن رب اي ربكما تكذبان وَالَّذِينَ خَافُوا فَمَقَامُ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَبِّ أَيَّ إِلَٰهٍ مَّتَّكِدَانِ دَوَاتَ أَفْنَانٍ وَبِأَيِّ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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهم قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آيَةٍ آنَ لَّهُ كأنهن الياقوت والمرجاء فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الأحسان إلا الأحسان فبأي آلاء تَكَذِّبَانَ أَن نُّوحًا هَمَّ زَنَّتَ عَنفَ بِأَيِّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هِيَ مَا عَيْنَانِ نَظَرَتَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ في ما فان كتو ونخرنا فبي اي انا لا ربكما تكذبا فينا خيرات حسان فبي اي ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان فبأي أهلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رطل في الخضر وعبق رجح حسان بابي اي الاء ربكما تكذبا تدعون كسم ربك ذل الجلال والاكرام